لكشقي وحنيني يا حبيبي يا قوميني لكشقي وحنيني يا حبيبي يا قوميني شغف القلب هواك فمتى عيني تركاك يا حبيبي يا قوميني يا حبيبي يا قوميني شغف القلب هواك فهوى ذائبا وجدا بأحضان الهوى وبنار العشق والشوق اكتوا حاملا في البعد نيران الجوا عازف اللحنة غرامية آياته يامي عازف اللحنة غرامية آيات حيامي عذب الروح جفاك فمتى عيني تراك عذب الروح جفاك فمتى عيني تراك قال جينا من جينا, جيناً, جينا, جيناً, جينا يا حبيبي يا خمعيني يا حبيبي يا يا حبيب انشدني الشوق إليك وإلى السحر الذي يديكا كم كانى تروح ما بين يديكا ترشف التقوى التي في شفتيكا انت دائي ودوائي كوكب في الكبرياءي انت دائي ودوائي كوكب في الكبرياءي اصطى البدر علاك فمتى عينتاك اصطى لجينن من لجين يا حبيبي يا خميني يا لجينا من لجين يا حبيبي اخميني فطرى على تلك الغرام دائما في وجده ذات السعار طاويا بعد المدى طول الغياب شاربا كاسا روييا والشراب كساوك كسا نها قايم لاو القلب اشتياق كساوك كسا نها قايم لاو القلب اشتياق غيبن عيني تراكان تراكا غيبن تراكا جينا من لجيني يا حبيبي يا يا رجين من الجين يا حبيبي يا خمين رحابي من رحاب المؤمنين ورياض من رياض الصالحين طافت الأرواح بين الزائرين شورن الافراح حبا وحنينا وصدور الشوق حراتا قتل شوق الصحراء صدور الشوق حراتا قتل شوق يا حبيبي يا قميني أشرقت شمسك كي تجل الغياهيب كوكب دري ما بين الكواكب أنت قد نلت من الله المراتيب فبدين الله روح الله ذائب يا سميا للمسيح صاحب الوجه المليح للمسيح صاحب الوجه المليح بارك الله خطاك يا متاع عيني ترانا بارك الله خطاك يا متاع عيني من لجين يا حبيبي يا, يا حبيبي يا انت نهج النير يهدي الشعوب انت بالاسلام طهرت القلوب احلى الارواح فيك ام تذوب بك لطفا غفر الله الذنوب انت سددها من الله معين طيبا الرب تراك فمتى تراك فمتى عين تراكان جئنا من لجينه احبيبي اخو عيني جئنا